بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك ايات الكتاب الحكيم وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم يُوقِنُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ أولائك على هدى من ربهم وأولائك هم المفلحون أولائك على هدى من ربهم وأولائك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم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 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ان الذين آمنوا قال حات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فِي الْأَرْضِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فِي هذا خلق الله فاوروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فاوروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين في ضلال وَلا قَد آتَن لُقُمَانَ الْ الحكمَةَ نِشكُر للَّ وَلا قَد آتَن لُقمَان الحكمَد نشكُ للِل وَمَي يَشكُزَ إِ ماَا يَشْكُر لِنَكْتِهِ وَمَ يشكُرتَ ماَا يَشْكُر حميد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 ان اشكر لضلم العظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وه ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وه وفيصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وَأَقِصَاهُ فِي أَمَانِيٍّ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من فردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يا بني إنها سُمِقالَالَ حبٍَّ مِن قَرْدَل فَتَكُم في فَخَْةٍأَكِ السماواتِأَكِ الأرض حَبَّةٍ مِن خَرْدَلِ فَتَكُم فيِي صَخرَة أَْوبِ في السماواتِ أو في الأرض بها الله حَبَّةٍ مِنَ الْخَرْدَلِ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَضْيَاءِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ إِنَّ يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن ذلك من عزم الامور ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الاض مرحا ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الاض مرحا ان لا يحب كل مختال فخور ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك والضب من صوتك واقصد في مشيك والضب من صوتك ان انكر الاصوات صوت الحمير ان انكر الاصوات صوت الحمير الم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض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 إذ الله قالوا بل نتبعنا وجدنا علي آباءنا كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقدتَسَكَ بالِالعووَةِ الأُثْقَا وَمَيْ يُثْن وَدَنَهُ إِ اللهَّ وَهُوَ مشْتِن فَقدس تَْتَكَ بالِالعوَّةِ الأُثْقاء وَإِلَ اللهَّ عاقِبَة الأمُور وَإِلَ اللهَّ عَاقبَة الأمور وَم كَذَرَفَ لَا يَحزُك كُفررُهم وَنا كَضَرَةَ لا يَحظُكَ كُفرْر إلَ إ مجعهُم تَن نَذّهُ بمَا عَمِلوا إنا مَجعَهُم تَن نَذِّعهُ بماَا عَمِوا إ اللهَّ عليم نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نُضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِنْ تَأْتِهِمْ لَنَخْلُقَنَّ لَهُم مِّنَ السَّمَاءِ كِفَاتًا وَمِنَ الْأَرْضِ رِزْقًا ۚ قُلْ الْحَمْدُ لا بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا في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 شجرات اقلامه والبحر يمده من بعده سبعه ادحر والبحر يمده من بعده سبعه ادحر ما نفدت كلمات الله والبحر يمده من بعده سبعه ادحر ما نفدت الله ان الله عزيز حكيم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 الَمْ تَرَ أن اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل يجري إلى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 ذَلِكَ ب بأن اللهَّه هو الحَققُ وَأَ ماَا مِنْ دُونهِ الباقِل وَأَ اللهَّه هوعَكَبب ذَلِكَ ب ما يدُعون من دونُونهِ الباقِل وَأَ اللهَّه هوعَ الكَبب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 في ذللك لآيات لكل صبار شكوا واذا غشيهم موج كالظل ندعوا الله مخلصين له الدين واذا غشيهم موج كالظل ندعوا الله مخلصين له الدين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 يا أيها, يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ولا مولود هو جاز ح إ وَد الله حّ فلا تغك الحياتة الدُّيا وَلا يغربًاك باللههِغررور فلا تغك الحياتة الدنُنيا وَلا يغربًاك باللهغررور إ الله عدَهُ عله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 ل